يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبأس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة بأسر الرد المفود. ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ لهتهم التي يدعون من دون الله من شيء الا ما جاء امر ربك وما زادوهم غيرت تبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه انما اخذه اليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخر ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود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 لهم فيها زفييهم وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وام ما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطا أن غير مجهول.